وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ومن تبعهم و ا ح س ا ن الى يوم الدين و ج د ن ا ع ل م برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين ي اما أ ر ح ل ر ا أما ح م ي ن بعد لقد بدانا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة الكلام على القادح الثالث وهو عدم العكس و سوف نستكمله في هذه ا ل م ح ا ض ر ة و ن ب د أ في القادح الرابع وهو عدم ا ل ت أ ث ي ر ب ا ل ن س ب ة لعدم العكس قلنا تمام ان نبين تمام ان هذا القادح إ ن م ا يقدح على القول بمنع تعدد العله ل أ ن العكس معناه ما معنى العكس معنى العكس انتفاء الحكم لانتفاء ليش؟ العله عدم العكس يعني وجود الحكم مع انتفاء العله عدم العكس معناها وجد الحكم ولم توجد الا ولم توجد ا ل ع ل ة هذا قادح عند الذين يمنعون تعدد العله أ م ا الذين يقولون يجوز تعدد العله فلا مانع من وجود الحكم مع ت ع د د ا ل ع ل ة لعله وجد بعله بسبب ع ل ة أ خ ر ى طيب إ ذ ن عدم الحكم تمام عدم العكس قادح من القوادع على القول بمنع تعدد العيش العدل إ ذ ا لابد تعرف إ ي ش العكس ا ن ت ف ا ل الحكم ا ن ت ف ا ل ع ل ة لما يكون عكس مع طرد ا يجتمع معا هذا أ ب ل غ في ا ل ع ك س ي ه لما يكون طارد عكس بدون طرد ا هذا أ د و ا ن هذا إ ي ش أ د و ا ن أ ق ل ن م ا م طيب انت حكتك ا ي من ا نحن قرانا كل ما يتعلق بالعكسه بعيد و أ ن ا اشرحه شرح إ ي ش سرح سريع حتى نستكمله قرانا كل العكس لو لا、ولا. طيب قال ومنها اي من القوادح عدم العكس عدم العكس ليس يعني ا ل ق و ا د عدم العكس معنى عد... ما هو العكس انتفاء الحكم انتفاء ا ل ع ل ة معنى عدم العكس يعني وجد الحكم مع انتفاء ا ل ع ل ة قال ب أ ن يوجد الحكم بدون ا ل ع ل ة ل ا ن يوجد الحكم ب يعني إ ذ ن عدم العكس معناه تخلف ي ليش؟ العكس قلنا لكم قال و انما يقدح عند مانع تعدد العلل عند مانع تعدد العلل هذا قادح يعني الذين يمنعون تعدد العلل عندهم عدم العكس قادح لماذا ل أ ن شرط ا ل ع ل ة عندهم ا ل ع ل ة تكون واحده و ا ل ع ل ة عندهم شرطها أ ن ه ا تكون مطرده ض من عكسه يلزم من وجود ا ل ع ل ة وجود الحكم و يلزم من ع ا ه وهو الطرد وينزل من عدم ا ل ع ل ة عدم الحكم قال بخلاف مجوزه بخلاف مجوز تعدد العلل اما الذي جوز تعدد ا ل ع ل ة اما فعدم العكس عنده ليس قادح لماذا ل أ ن وجود احتمالي قال لك لي جواز أ ن يكون وجود الحكم ل ع ل ة أ خ ر ى يعني ل احتمال أ ن يكون وجود الحكم لعله اخرى قالوا مثاله يعلم من القادح ا ل آ ت ي وبياتي معنا إ ن شاء الله ا ل آ ن بعدما عرف لك العكس ع د م العكس وانه قادح من القوادح قال لك أ ن ت لابد انك ما بتعرف عدم العكس إ ل ا إ ذ ا عرفت ليش العكس قال لك ايش تعريف العكس باختصار انتفاء الحكم لانتفاء ليش؟ العلم كيف انتفاء الحكم يعني انتفاء العلم به أ و ا ل ض م به تمام ا لانتفاء ليش قال لك والعكس انتفاء الحكم ي لا بمعنى انتفاءه بنفسه بل بمعنى انتفاء العلم ي او الظن به انتفاء العلم لماذا قال لك ذلك؟, ذلك لانه ما يلزم من انتفاء العلم انتفاء المعلوم م كما لا يلزم لأنه أنه لو لم لا الله تعالى هذا ا ا لأنه لو ل ل يخرج أنه سنقطع ع تمام、لا. لما ا ن ت وجود الله و انما الذي ينتبه العلم بوجود الله تعالى. قال و انما ع ن ذلك لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلو لا يلزم من عدم الدليل عدم ايش من ذو هذه ق ا ع د ه عقليه قال ك عدم الدليل الذي من جملته العله العله قد تكون دليلا قال عدم المدلو لماذا قال للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده يعني الدال على وجوده تعالى لم ينتفي وجوده أ ي لم ينتفي وجود الحق سبحانه و تعالى و إ ن م ا الذي ينتفي هو العلم بوجوده جل و علا و هذا م ع ن ا ه ان ا ل ع ل ة هي ع ل ا م ة و ليست ي ش و ل ي س م ؤ ث ر ة طيب إ ذ ا أ ن ت عرفت ا ل آ ن العكس ه عرفت العكس يلزم انتفاء الحكم انتفاء العلم قال لك فان ثبت مقابله أ ي ثبت مقابل العكس إ ي ش لي يقابل العكس ايش لي يقابل العكس اطرد قال فان ثبت مقابله اي مقابل العكس وهو اطرد اي ثبوت الحكم لثبوت العله ابدا قال ف ا ب ل غ في العكس ابلغه ا ب ل غ في العكس العكس يكون اقوى لانه ثبت الاثنين ا ط ر د والعكس اذا وجدت العله وجد الحكم و إ ذ ا انتفت العله ثمنها ي ش الحكم قال فابلغ في ا ل ع ك س ي ة اي في حصول شرط ا ل ع ل ة من كونها م ن ع ك س ة تمام قال فابلغ في ا ل ع ك س ي ة تمام طيب قال فابلغ في ا ل ع ك س ي ة مما لم يثبت مقابله بان يثبت الحكم تمام مع انتفاء العله ثبت الحكم مع انتفاء العله في بعض الصور تمام فابلغ في ا ل ع ك س ي ة مما لم يثبت مقابله بان يثبت الحكم تمام مع انتفاء ا ل ع ل ة في بعض الصور لماذا قال ل أ ن ه في ا ل أ و ل في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي هي أ ب ل غ ا ل ع ك س ي ة عكس لجميع الصور وفي الثاني إ ذ ا ثبت الحكم في بعض الصور معناه انه لا في الثاني لبعضها فقط ل ب ع ض ه ابلغ فقط أ في ا ل ع ك س ي ة ما هو لكل الصور بعد ذلك يقول لنا ان القياس المشتمس ي أ ت ي معكم إ ن شاء الله في الكتاب الخامس من هذا كتاب قياس اسمه قياس العكس في عطنين, عطنين. سياتي م ع ك إ ن شاء الله في كتاب الاستدلال قياس يسمى بقياس, ليش بقياس العكس عكس طيب قال اسمع قال قال قياس العكس قياس العكس هو إ ث ب ا ت عكس حكم شيء لمثله لتعافسهما في ا ل ع ل ة تمام هو إ ث ب ا ت عكس شيء لمثله لتعافسهما في ا ل ع ل ة تمام لتعاكسهما في ا ل ش في العلم هذا سياتي معك في الكتاب, في الكتاب الخامس وهو الاش وهو الاستدلال طيب فضل قالك وشاهده أ ي العكس أ ي ص ح ة الاستدلال بانتفاء ا ل ع ل ة فيه على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أ ص ح ا ب ه في خبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله وفي بضع أ ح د ك م صدقه إ ل ى آ خ ر ه ا ر أ ي ت م لو وضعها أ ي ش ه و ة في حرام أ ك ا ن عليه وزر ف ك أ ن ه م قالوا نعم عليه وزر يا رسول الله قال فكذلك إ ذ ا وضعها في الحلال كان له أ ج ر تمام اذا وضعها هذا دليل على ص ح ة قياس العكس لك ي س م ع ي كيف اسمع دعنا نصر على ا ل س ف و ر حصول الاجر تمام حصول الوزر حصول الوزراء في ل ل و ا ا ح ر في الوقت الحرام ايش علته, ايش علته؟ الوقت الحرام, الوطن الحرام. ا ل و ط ت الحرام ده الحكم وده العلم ده الحكم وده ليش العلم ده, ده الحلاقه ا ع ن د ي ه ايش عكسه ده الاستدلال بانتفاء ا ل ع ل ة فيه على انتفاء الحكم يعني إ ذ ا انتفت ا ل ع ل ة انتفى الحكم تمام قولوا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أ ح د ك م صلقه اه دليل قال النبي قالهم ايش ل ن ب قالهم ايش ايش قالهم إيش, ايش الدليل على انه يحصلون اجر قالهم ل أ ر أ ي ت م لو وضعها في حرام أ ك ا ن عليه و ا ن عليه إ ذ ن الوزن مترتب على الوضع فلاش في الحرام فكذلك في الحلال يعني يلزم منه إ ذ ا انتفال وطن الحرام انتفال الوزن قال أ ر أ ي ت م لو وضعها أ ي شهوه في حرام أ ك ا ن عليه وزن ف ك أ ن ه م قالوا نعم قال فقال فكذلك ق ا ل ف إ ذ ا وضعها في الحلال كان له أ ج ر في جواب قولهم أ ي ا ت ي أ ح د ن ا شهوته وله فيها أ ج ر استنتج أ ي النبي صلى الله عليه وسلم أ و المجتهدون من ثبوت الحكم وهو ثبوت الوزراء بالوطن الحرام ركز معي ذا الطرد له يلزم من وجود الوطن الحرام وجود الوزر له ايش العكس يلزم انتفاء الوزر من انتفاء الوطن ليش الحرام قال انتفاؤه أ ي الوزر في الوطء إ ل ى الحلال هذا هو العكس هذا هو العكس تملا ي ش ك ل عليك قال الصادق بحصول ا ل أ ج ر حيث عدل بوضع الشهوه عن الحرام إ ل ى الحلال لتعافس حكميهما في العلم وهو كون هذا مباحا وذاك حراما وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس ا ل آ ت ي في الكتاب الخامس طيب لماذا ذكرت هنا ليش ذكرت القياس العكس هنا وذكرت لنا العكس هنا ونحن انما نتحدث في القوادح وش الاجابه هذا قال ل أ ن ك أ ن ت اصلا ً ما بتعرف عدم العكس إ ل ا إ ذ ا ذكرنا لك ليش العكس قال وانما, ذك وإنما ذكر هنا أ ي قياس العكس مع العكس و إ ن كان المبحث في القدح بعدمه أ م ا العكس فلتوقف معرفه عدمه يعني عدم العكس على معرفته أ ي م ع ر ف ة العكس و أ م ا قياسه فلكونه شاهدا على ماذا على العكس والله、أحوانا. هذا ب ا ل ن س ب ة لما يتعلق بعدم ليش؟ بعدم العكس اذن عدم العكس قادح من قوادح العلم تمام بسم الله طيب. ركز معي ا ل آ ن بندخل إ ل ى ق ا د ح جديد من القوادح اسمه عدم ا ل ت أ ث ي ر اسمعوا لا بد تعرفون عدم ا ل ت أ ث ي ر عدم ا ل ت أ ث ي ر ايش هو ا ل ت أ ث ي ر ا ل ت أ ث ي ر هذا خاص بالمناسبه ب ك المسلك المناسب ة و ا ل ت أ ث ي ر هذا خاص اذن بقياس المعنى خاص بقياس ليش بقياس المعنى, خاص بقياس ليش؟ المعنى. ما معنى قياس المعنى نعرف دائما قياس المعنى هو الذي اشتمل على, على الوصف المناسب فمن القوادح, عدم من القوادح هو عدم ا ل ت أ ث ي ر وهذا عدم ا ل ت أ ث ي ر ع ب ا ر ة عن اربعه اخشاب عدم ا ل ت أ ث ي ر في الوصف عدم التاثير المهم في اركان القياس الاربعه أ و ل شيء ا ل عله الوصف عدم ا ل ت أ ث ي ر في الوصف عدم ا ل ت أ ث ي ر في ا ل أ ص ل عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحكم عدم ا ل ت أ ث ي ر في الفرق صار ت كم أ ر ب ع ه طيب ركزوا معي اذا يا ج م ا ع ة يعني شخص أ ت ى لنا ق ي ا س يدعي أ ن ه قياس قياس معنى و أ ن قياسه هذا قياس قياس معنى و أ ن ه اشتمل على وصف مناسب كيف نقدحه نقطع فيه, فيه إ م ا أ ن نبين عدم ت أ ث ي ر الوصف نقول الوصف الذي تقول أ ن ه مؤثر و أ ن ه مناسب ليس م ن ا س ب إ ن ه طردي أ و شبهي طارد أ و شبه فكيف تقول لنا انه مناسب <تصفيق> تمام او معارضا سويلو م ع ا ر ض ة في الاصل نقول أ ن ت تقول ا ل ع ل ة كذا نحن نقول لا في علة أخرى ن ب د ي له ع ل ة إيش ع ل ة أ خ ر ى وها س م ن ه ا م ع ا ر ض ة في إيش في ا ل أ ص ل أ و نبين له ان هذه ا ل ع ل ة غير م ؤ ث ر ة في الحكم أ و غير م ؤ ث ر ة في ا ل ف ر ق وهذا بياتي معنا إ ن شاء الله إذن أ ق س ا م ك م أ ق س ا م ه ا ر ب ع ة أ ق س ا م أ ر ب ع ة ي ق س ا م ه اربعه, أقسام أربعة. أي من القواعد ع ر ب ا ل ت أ ث ي ر الف نفي م ن ا س ب ة الوصف ا ل ذ ا ت ي ة للهكم فيختصر حكمو به باكياس م ع ن ى إ ل ا ت ه م س ت ن ت ط ه مخترق فيها ل ا ج ت م ا ع ه على المناسب بخلاف غيره كالشبه واكياس المعنى الذي إ ل ا ت ه منسوبه أ و م س ت ن ت ط ه مجمع عليها فلا يتاثر به ذلك وهو اقسام أ ر ب ع ة アルミの手口を書いています。 はい。<ok. S 2> صح ا ل س ب و ر ة ه كلها. كلها السبورة, السبورة. السبورة قال لك ومنها أ ي من القوادح عدم ا ل ت أ ث ي ر لا بد أ ن ت تعرف عدم ا ل ت أ ث ي ر هذا لما نذكر لك ا ل ت أ ث ي ر يعني أ ن الوصف ا ل ع ل ة غير مناسبه ة العلة غ تمام هذا معناه معناها القدح في م ن ا س ب ة ا ل ع ل ة للحكم ما معناه عدم ا ل ت أ ث ي ر يعني القدح في م ن ا س ب ة العله للحكم يعني يقول نطلب م ن ه ن قله بين بين لنا ت أ ث ي ر وصفه اين ا ل م ن ا س ب ة اين ا ل م ن ا س ب ة و ا ل م ن ا س ب ة معناها ايش نحن وانا لما عرفنا الوصف المناسب و هنالكم ايش الوصف المناسب وصف ا ظاهر ا منضبط ا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من جلب م ص ل ح ة او دفع ايش مشاعري ما في ما مناسب ة ع لا معنى ما في م ن ا س ب ة يعني لا يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من جلب مصلحه او, دفعش أو دفع ش او نفسه طيب لا بد تعرفون اولا ا س م ع و ن يعني ما يجوز لاحد يقدح بعدم التاثير الا اذا كان الشخص هذا استدل في ا س م ا ع ي ل لا بد نعرف تمام عدم التاثير هذا عدم التاثير هذا, هذا القابح خاص بقياس المعنى ب ق ي امعنى س ا ل أم عنا قياس المعنى هو ذلك القياس ا ل ل ي اشتمل اشتمل على مناسب ب ا ل د ا ت واحد جاء لكزم عين واحد استدل بقياس شبه اعترف عليه و قال له عدمه ا ل ت أ ث ي ر مش فاهم تمام هذا تمام. ما ا ص ر ب لان ا ل ر د ا ء ا ل أ ص ل ا ل ذ ي استدلت القياس ش ب ه لم يدعي أ ن ه قياس معنى هذا عدم ا ل ت أ ث ي ر خاص بقياس ل ا خ المعنى شخص جاء قال لنا هذا قياس م ع ن ى اجتمع على وصف الناس هنا نقدح فيه طيب الثاني هذا واحد ه خاص بقياس المعنى الثاني لا بد أ ن تكون ا ل ع ل ة م س ت ن ب ط ة أ ر ج و ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة ما ي نقدح فيها ب ا ل ت أ ث ي ر ا لانها ع ل ة ل م نقدح ف ي ب عله د ا ت اختبت أ أ ث ي ر ل ن ا علة هيش منصوصه تمام م ا ك ن اسمعي لابد أ ن تكون ا ل ع ل ة المستنبطه هذه مختلف فيها ع ل ة م س ت ن ب ط ة ب ا ل إ ج م ا ع <تصفيق> هل يحق ل ه ا هل يقدح فيها إذن كم أشياء وعله مستنبطه و م خ ت ل ف ة ت بها خرج م ا ل م س ت ن ب ط ة العله ا ل م ن ص و ص ة ما يجوز أ ن ا نفدح بعدم ا ل ت أ ث ي ر ولا ب د تكون م خ ت ل ف ة ايش مختلف ة تمام واضح إ ذ ا لو واحد اعترض بعدم ا ل ت أ ث ي ر على شخص صله مقياس شبه هل يقبل منه ذ ل ا نعم ت انت, انت كيف ت ن د ح في ق ي ا س الشبه بل بين إ ن هناك ما هو أ و ل ى من قياس الشبه وهو هناك و ص ل تعظم هذا يا شباب هذا عدم ا ل تاثير ع ب ا ر ة عن اربع ة ت ا م تتبع ر ك ا ن القياس ا ل أ ر ب ع ة في عدم ا ل تاثير في الوصف عدم ا ل تاثير في الاصل عدم ا ل تاثير في الحكم عدم ا ل تاثير في البرق م كم علنهم؟ اربعة علنها اربعة معنامنس طيب يعتديnte حتى معناها عدم ا ل ت أ ث ي ر في الوصف أ ن يستدل المستدل في قياس يدعي أ ن ه قياس معنى بوصف طردي أ و شبهي يستدل بوصف طردي أو شبهي صحيح. صحيح صحيح أين أين تأثير معي أجدره؟ نطالبه نقوله نطالبه لم بوصف يبين أو صحح صحح صحح وصف وصفه؟ ركز هذا إذا إذا فعدمه أمعنى, امعنى كلمه التاثير أ ن يبين أ ن وصفه ا ج ت م ل على مقصود الشاهد اذا ما بين التاثير سيسقط ا ل س د ا ل ة أ و ما سيسقط سيسقط السداله هذا كله اذا ادعى ان القياس الذي اتى به قياس معنى اما اذا, ادعى إن القياس به قياس معنا. إذا ادعى ما ادعى انه قياس, قياس شبه لا ما نقدر نقطع عليه نقتح عليه ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى وهو نقول له هذا ه وصف شبهي كيف تصل إ ل ى الشبه وعندك مناسب بالذات وهو كذا كذا تمام طيب ركز معي ا ل آ ن نجي أ و ل قسم كنا عدم التاثير في, الوصف يعني في العلم و ص ف ي ن ي في ا ع ل كيف عدم التاثير في العلم ب أ ن نبين أ ن الوصف هذا أ ر ض ي أ و شبهي طيب ايش قال, قال بسم الله نرجع لك قال ومنها أ ي من القوادح تمام عدم ا ل ت أ ث ي ر ا ل ق ا د ة عدم ا ل ت أ ث ي ر أ م ا أ و ل آ ه ه و آ ا معنى ا ل ت أ ث ي ر ا ل ت أ ث ي ر مناسبه الوصف المعين للحكم يعني يدرك العقل تمام, تمام من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من ذ ل ب م ص ل ح ة أ و دفع ع م او دفع م س ل قال أ ي نفي م ن ا س ب ة الوصف ا ل ذ ا ت ي ة للحكم بعد ما عرفت هذا التعريف إ ذ ن م معنى عدم ا ل ت أ ث ي ر امعنى أ ن ك تقتح تقول والله تقول إ ي ش وصفك غير تمام وصفك غير مناسب للحكم لكن قال لك نفي م ن ا س ب ة الوصف ا ل ذ ا ت ي ة خرجت ونفي م ن ا س ب ة الوصف ا ل ت ب ع ي ة ف إ ن ه ا شبه ف إ ن ه ا إ ي ش شبه قال فيختص القدح به بقياس معنى إ ذ ن لا بد يكون في قياس معنى أ م ا في قياس شبه ما يصلح عدم ا ل ت أ ث ي ر اثنين علته م س ت ن ب ط ة أ م ا لو كانت ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة ما يصلح عدم ا ل ت أ ث ي ر ث ل ا ث ة مختلف فيها خرج بها لو كانت عله م س ت ن ب ط ة لكنها مجمع عليها ما يجوز لنا ان نقدح بعدم ا ل ت أ ث ي ر قال ل ا ج ت م ا ل ه على المناسب بخلاف غيره يعني ل ا ج ت م ا ل ه عن الاشتباه تمام قياس المعنى, تمام الذي, تمام علت تمام الذي, يش المعنى الذي علته مختلف فيها لاشتماله على الوصف لا المناسب قال بخلاف غيره كالشبه هل ا ج ت م ل على وصف مناسب ما اشتمل على وصف مناسب إ ذ ا ما نحتاج نقدح فيه بعدم ل ه ا ل ت أ ث ي ر قال بخلاف غيره كالشبهي وقياس المعنى الذي علته منصوصه ما, ما نقدح فيه بعدم ا ل ت أ ث ي ر ل أ ن ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة بالنص أ و م س ت ن ب ط ة لكن مجمع عليها فلا ي أ ت ي فيه ذلك ما ي ت أ ت ى فلا ي أ ت ي فيه إيش القدح بعدم ا ل ت ا وهو أ ر ب ع ة أ ق س ا م قال وهو أ ق س ا م أ ر ب ع ة بحسب أ ر ك ا ن القياس ا ل أ ر ب ع ة القسم ا ل أ و ل عدم التاثير في الوصف عدم التاثير في, في الوصف ما معنى انت تعترض عليه تقوله, تقوله تمام ق و ل ه ت وصفك تمام غير مؤثر ل أ ن ه طردي ها معنى طردي يعني ملغى أ و شبه ها معنى شبه يعني مناسب بالتبع لا, من... لا بالذات وهذا كله محله يا شباب إ ذ ا ا دعا المستدل أ ن قياسه ق ي ا س ه معنى إ ذ ا ا دعا أ ن قياس وقياس معنى طيب، المثال ا ل أ و ل اي بسم الله المثال يجمعنا في الدرس الماضي القياس يجمعنا في الدرس الماضي هيا نسوي القياس نسوي القياس ن ظ ر كيف نصيغ القياس ا ل ح ن ف ي ه يقولون لا يجوز تقديم أ ذ ا ن ص ل ا ة الصبح تمام لا يجوز تقديم أ ذ ا ن ص ل ا ة الى الصبح هذا الفرع قياسا على ماذا قياسا على عدم جواز تقديم أ ذ ا ن ص ل ا ة الى المغرب لا بالاتفاق ا ل آ ن المعنى ا ل ج ا م ل ب ج ا م ع ب ج ا م ع كون كل منهما صلاتنا لا تقصر اين م ع الوصف أ ي ن العله صلاتنا لا تقصر اسمعوا صلاه لا تقصر تمام هذه العله ويدعي صاحبنا هذا أ ن ه ا عله م ن ا س ب ة انظروا هل هناك مناسبه ة ل هناك ن ا م س بين ة ب عدم جواز تقديم أ م ا ن ص ل ا ة الصبح وعدم قصر الصبح ما نرى أ ن هذا مناسب بل هذا ا ل آ ن بل انتقل عليها شب بنعترض عليها ف ا ع ت ي ض عليها ع فأعتني ش ع لماذا ي الاعتراض عليه ف ا ع ت ن ي ض عليه بان هذا. هذا الوصف ترجي هذا الوصف ايش؟ طردي, ايش معنا طردي؟ لما ج ي ء معنا ك ل م ة طردي ايش م ع ن ا طردي يعني وصف الغاه الشارع عن ت م ا ايش ر ع الاعتبار طريقي وصف غ ه ا ا ل ش على ع ا هذا وصف طردي بدليل تمام بدليل ايش بدليل عدم جواز تقديم ا ذ ا ن ص ل ا ة الظهر تمام بالرغم, بالرغم من انها تقصر العله ة ذ هذه غير م ن ع ك س تمام منعكس غير من وجد الحكم وهو عدم جواز تقديم الاذانه تمام وجد الحكم تمام وهو عدم جواز تمام مع تمام. انتفاء له مع تمام مع انتفال ايش مع, مع انتفاء العلم مع انتفاء ايش مع انتفاء العلم طيب خلونا نحن من العكس هذا نتكدر مع العكس ماشي داعينا المهم انا أ ر ي د ك تفهم ا ل آ ن هنا اريدك ايش تفهم اريدك تفهم إ ي ش وجه الاعتراف إ ذ ا ف ي ك ن ع ت ر بعده ب ا ل ت ا ف ي ر في الوصف نقول بكونه ط ر ق ي نقول هذا الوصف طبقي فكيف أ ن ت تدعي أ ن ه قياس م ع ن هذا الغنى اه إ ذ ن نقوله إ ذ ن طيب إ ي ش نفعل نقول له ب أ ن هذا الوصف طردي بدليل عدم تقديم و ا ا ج د ل ت اداه ص ا ه الصبح ايش مضمون هذا الاعتراض م م و ن ه ذ ا ا ل ا ا ا ت ر ل م ط ا ل ب ة ببيان تاثير أ ث ي ر ل و ص ف يبيننا ت أ الوصف طيب ليه المثال رقم واحد ها هذا المثال رقم اثنين المثال رقم اثنين المثال رقم اثنين ونصيغ ا ل أ م ث ل ة كذلك ا أسحل ل ع ي م أسحل أ عليكم ل وصيغ م ا ث ل ة بهذه ا ل ص و ر ة على عكس ما بالكتاب ي ه ت ه ا ب ص و ر ة الاختصار أنه حتى ا ل ط ا ل ب يفهم اين العله ي و اين لا الان ساتركز معي في المثال الثاني يقول المستدل القائس يقول إ ي ش تجب ي النيه في الوضوء قياسا ً على ا ل ت ي م ن كياسٌ ع ل ى ك ن هذا هو ان ي ة في ا ل و و ن هناك اشياء اخرى تجيبون هناك اشياء اخرى تجيبون ه م ا ك اشياء اخرى هذا يعترض عليه مباشره ة فعنتوني يضع ع ل ف ا ع ت ي ض عليه ع لان أ ن ه ذ الوصف ل أ هذا الوصف شبهي تمام؟ هذا ا الوصف الوصف لانه و ص ف شبهي ل الوصف ل شبهي أ لا مناسبه ة من للذات ا مناسبة من بين وجوب ا ل ن ي ة والطهاره ر لا م ن ا س ب ة بالذات ولكن هناك م ن ا س ب ة بالذات ت لكن لا مناسبه بالذات إ ذ ا فنطالبهم قوله فنطالبك ماذا ببيان ا ل ت أ ث ي ر فنطالبك ماذا ننتظر يا جماعه هذا الكلام حجه ة بأيش؟ اذا قال إن المستدل انا هذا القياس قياس معنى إ ذ ا قال لنا انه قياس معنى إ ذ ا ما قال لنا انه قياس معنى قياس شبه انت ابا ن ر ي د اطعم في قياس الشبه قلنا نعم لك ن تطعم في قياس الشبه بان تبين ان هناك قياس معنى و ان هذا الشخص لدى الى قياس الشبه و هناك يمكن ان يحصل قياس معنى لانه لا يصار الى قياس الشبه اذا لم يتعذب قياس المعنى كما تقدم معنى طيب انظر ماذا يقول قال القسم ا ل أ و ل بسم الله القسم ا ل أ و ل عدم ا ل ت أ ث ي ر في الوصف بكونه طرديا أ و ش ب ه تمام و ه ن ت ت ع ر ف و ن ان الطرد وصف ملغى عن الاعتبار أ و شبه تمام وصف تمام أ و شبه يعني مسلك الشبه تمام قال والمعنى عدم تاثيره اصل ما في ما هو مؤثر أ ب د ا طيب قال ككون الحنفيه ايش يقولون الحنفيه اسمع في الصبح يا ص ل ا ة لا ت خ ص ر فلا يقدم أ ذ ا ن ه ا اين الفرع الان الفرع عدم ج و ا ز ت ق ن ي م أ ذ ا ن ص ل ا ة ل ه الصبح اين ا ل ع ل ة اين ا ل ع ل ة يا ج م ا ع ة اني ع ر ف صلاه ل أ ن ه ا صلاه لا ت ق ص ل أ ي ن ا ل أ ص ل كالمغرب أ ي ن ا ل أ ص ل عرفت أ ر ك ا ن القياس ا ل أ ر ب ع ة او لا تمام قال فعدم القصر بس ا م ع ي ب ا ن س ب ه لعدم تقديم ا ل أ ذ ا ن يعني يعني هو ا ل آ ن يقول لك ايش يلزم من عدم القصر عدم د و يلزم من عدم قصر الصلاه عدم جواز تقديم أ ذ ا ن ه على هذا حسب قولهم هذا طردي الغاه الشارع عن الاعتبار, ألغاه الشارع عن عن الاعتبار. بدليل عدم ا ن ع ك ا س ي بدليل ان صلاه الظهر تقصر ولا يزول تقديم اذانه قال اسمع طردي قال فعدم القصر الا بينك وجه الطرد قال فعدم القصر ب ا ل ن س ب ة لتقديم ا ل أ ذ ا ن طردي لا م ن ا س ب ة فيه و لا تمام و لا م ن ا س ب ة فيه و لا ش ب ه و عدم التقييد موجود فيما ايش تمام و عدم التقييد موجود فيما فيما يقصف تمام يعني عدم ليش عدم عدم جواز ل ه ما عندكم و عدم ايش ها <أه> عدم التقييم خ ل ط ة خ ل ط ة ش ا ر صلح, صلح صلح وعدم التقييم التقديم صلحها وعدم وعدم ا ل ت ق ي ي م بسم الله قال وعدم التقديم قال و ع د موجود التقديم م فيما وعدم د ا ل ت ق يقصد م موجود فيما ي إ ذ ن هذا ليس خاص يعني, يعني نفينا ن ن خصوصيته يعني عدم جواز تقديم ا ل أ ذ ا ن ب ا ل ص ل ا ة ما هو خاص ليس خاصا ب ا ل ص ل ا ة التي لا تقصد يعني لو كان خاص ب ص ل ا ة المغرب س ل م ن ا لكن و ج د ن ا أ ي ض ا عدم جواز تقديم أ ذ ا ن الاذان في صلاتنا الظهر مع كونها تقصر إ ذ ا هذا ليس خاص إ ذ ا هذا مرضى عن الاعتبار ليس, ليس طردي <تصفيق> هذا واحد هذا المثال أ و ل اسمع و كقول المستدل بقياس المعنى محمد العله ايش قال و كقول المستدل بقياس المعنى هو ادعى انه لو ادعى انه قياس شبه、لا. لكنه ادعى انه قياسها ماذا ع يسمع في الوضوء ط ه ا ر ة تفتقر الى النيه اين إن الفرع افتقار الوضوء الى النيه اين ا ل ع ل ة ط ه ا ر ة اين ا ل ع ل ة ط ه ا ر ة كالتيمم هذا هو ل ا ص ل انا بينك ل انه هذا لا في مناسبة فيها قال ف ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ن س ب ة لافتقار الوضوء الى ا ل ن ي ة شبه ا ل م ن ا س ب ة فيه بالذات يعني الا شبه م ن ا س ب ة ليست م ن ا س ب ة بالذات إ ذ المناسب بالذات اذ ا ل م ن ا س ب ة الذاتيه له كون الوضوء عباده كون الوضوء عباده تمام كون الوضوء عباده اذن هو مناسب ليس مناسب بالذات و إ ن م ا مناسب بالتبع والمناسب إ ن م ا هو المعتبر هو المناسب ليش بالذات ثم يقول لنا الشيخ وحاصل هذا القسم وحاصل هذا القسم يمكن زمعيه وحاصل هذا القسم طلب م ن ا س ب ة طلبوا مناسبة, طلب مناسبة ع ل ي ة الوصف ما معنى, معنى حاصل ايش حاصل هذا ا ل ق ا د ح أ ن ن ي أ ط ل ق من ا ل م س ت ق ل أ ن يبين لي وجه ا ل م ن ا س ب ة في و ص ف ه إ ن عجز إ ن عجز بطلت علته او لا بطلت علته ل أ ن ه لم يبين ا ل ت أ ث ي ر ل أ ن ه لم يبين ايش ا ل ت أ ث ي ر أ ن ا أ ق و ل ه لا ت أ ث ي ر تمام أ ق و ل هذا وصف اخترتي ه ا ل آ ن يلزمه انه يبينه يبين يبين ا ل م ن ا س ب ة يعني يبين ا ل ت أ ث ي ر ه إ ذ ا ما بين التاثير انقطع السدره له وسقطت العدلات تمام انتهينا القسم ا ل أ و ل القسم الثاني بسحو السبورة الساعة الساعة؟ بسحو لا لا لا كم لك؟ كم في في ستسعى دقائق سحصة. ايه سهلا انا بناتي الى القسم, القسم الثاني ركز معي القسم الثاني ركز معي عدم التاثير, فين؟ عدم التأثير في العصر في... ها معنى عدم التاثير في ا ل أ ص ل ها تمام ان يذكر المعترض ع ل ة اخرى م و ج و د ة في ليش؟ في الاصل هذا يرجع الى المعارضه, يرجع إلى المعارضة في الاصل او لا هذا المعنى يرجع الى ا ل م ع ا ر ض ة الاصل اسمعوا يا ت م ا ء يعني انتم ا ل آ ن درستم هل هذا قادح او ليس قادح يعني الآن مين ركزوا ما أ ق و ل ك م المثال وعليكم المثال اجيب المثال بس فكروه ر و ا عن المثال المشتدل ايش قال المشتدل ركزوا ف ه قال تمام ايش قال قال ركزوا انا كيف ل ن ص ي غ ليش ا ل ي ع س قال لا يصح و بيع الغائبين لا يصح و بيع الغائب دا حكم ا ل م ر ع ة قياسا لا يصح بيع الغائب ي تمام قياسا على عدم ص ح ة بيع الطائر بالهواء اين الاصل يا ج م ا ع ة اين الاصل عدم ص ح ة بيع الطائر بالهواء الجامعي ايش الجامع عنده كونه غير طريق تمام ف ع ت ن ي ض عليه لا أ س ل م هذه ا ل ع ل ة بل ا ل ع ل ة عدم صحه ة بيع الطائر في الهواء ا ل ع ل ة بل العلته في ا ل أ ص ل العجز عن التسليم وعارض <تصفيق> له <تصفيق> انا أ ن ا اقول انك مرتدين و ر ا موجود تم بلصق مستمين ع ل ا م ناس مستمين علامه ناس موجود ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ه ذ ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها د ا ها ها ها ها ها ن ع ه ن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ل ا ه ل ها ها ها ن ا ها ها ها ها ل ا ها ها ها ه ح ها ه ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ا ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ا هذا القياس ح ج ة على العشر نرجو قال اسمع والثاني بسم الله الرحمن الرحيم قال والثاني عدم التاثير في ا ل أ ص ل ب إ ب د ا ع تمام عدم التاثير في الاصل بابداء ع ل ة لحكمه يعني بابداء ع ل ة اخرى لها لحكمه طلق على مرجوح يعني هذا يكون ر ك ز و معي هذا يكون قادح على قول مرجوح ما هو القول المرجوح قال وهو منع تعدد العلل وهو منع تعدد, تعدد العلل تمام إ ذ ا قلنا انه ممنوع تعدد العلل يقدح إ ذ ا قلنا انه ما يجوز تعده د هما يقدح و ف ه ا م ا ل أ ش ي ا ء اجمعين يجيك سؤال تمام في الاختبار اذكر تمام ا ل ق ا د ح التي تقدح بناء على تعدد العلل ا قادم العقش القول تمام بمنع العلاج وهذا نقميش إن بمنع رقم يقدح أيضا ده تعدد قادح على بناء على القول بعدم دواء التعدي على التبه هذا قادح بناء على هذا بناء على هذا طيب قال مثل ان يقول في بيع الغائب ركن جمعيه الان متفقين متفقين يا جماعه على ان بيع الطير في الهواء ما ينصح بيع الطائر في الهواء لا ينصح بيع الطائر في الهواء ما ينصح هذه سوها في الصبور كلها ك ه ر ب ا ي ها؟ كلها ص و ها؟ كلها صور فيها بها هذه ا ل ا ض ا ء ة عندما تنطفئ ا ك ه ر ب ا ء فقط في غير, غير معاونه ا ك ه ر ب ا ما تصير يعني لو طبق ا ك ه ر ب ا ص تصير منذ متى فعلها قديما لكن هذه القاربه كلها تقريبا طيب هي اضاءه في الصخور ناقصه والسبب أ ن الجدران ه ذ ه أ خ ض ر وهذه تمتص ا ل إ ض ا ء ة ب ي ض ا ه المفروض ان ه ي محاضرات ا ل م س ا ئ ي متعبه ا ل ا ض ا ء ة هذه مش كافيه تحتاج إ ض ا ء ة أ ك ب ر أ ن ا تمنيت لو كان يعني يعني إ س ل ا ج كبير يكون بسوط لكل ص في ها؟ ها؟ إضاءة, يعني ضعيفة جدا. إضاءة ضعيفة ج د الكرسي ا لمحاضرات المساء لما سنمدع نحن وقالوا ي ن نحن لما نصد ط ا ا في ل ه ء ما ينصح غير لا ل قدر اهلا منه يشفوه العله ي ا غ غ ا ي ي ب ر غير مرئ ق ا ل و ا الآخر لا ح ق ي ق ي ة هو العجز عن التسليم ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة هو العجز عنها طيب حتى لو بعته ما تقدر تسلمه قال اسمع قال فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا أ ث ر لكونه ي غير مرئي في الاصل إ ذ العجز عن التسليم فيه كاف في عدم ا ل ص ح ة يعني أ ن ا ا ل ع ل ة عندي مش عدم ا ل ر ؤ ي ة لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة عدم ا ل ر ؤ ي ة بل ا ل ع ل ة عندي العجز عنه عن الا انت قال قال اذ العجز إ ذ العجز عن التسليم فيه كافي في عدم ا ل ص ح ة وعدمها تمام في عدم ا ل ص ح ة وعدمها يعني عدم ا ل ص ح ة موجود مع الرؤيا طيب قال وحاصل معارضته إ ي ش حاصل ا ل م ع ا ر ض ة هذه في الاصل ب إ ب د ا ء غير ما علل به ب إ ب د ا ء يعني غير ما علل به يعني ب إ ب د ا ء ع ل ة أ خ ر ى غير ما علل ب ه وهذه نسميها المعارضه ة في الاصل نسمينا ذ ه المعارضة في الاصل, المعارضة في الأصل قال لك اسمع قال لك ايوه قال لك قال و ج د ت على مرجوح قال لما ز ل ت على مرجوح ليوافق م ع ت م د ت ه من ج و ا ج تعدد له العلل ولهذا قلنا لكم هل يشترط في ا ل ع ل ل ا ن ت ف ا ع المعارض هل يشترط في العله اتفاق المعارض لا يشترط في العله اتفاق المعارض. العل المعارض بناء على زواج تعدد العلم اما أنه أ ستجدِ إ ذ ا قلنا أ ن ه ما يجوز تعدد العلم ا ذ ا يشترط في العلم ما تكون العله صحيحه إ ل ا إ ذ ا انتفالها ل م ع ا ر ض إ ل ا إ ذ ا انتفالها ايش المعارض, المعارض. فهمكم لماذا ل أ ن وجود المعارض بيكون قادح او ليس قادح قادح ويادي ا ل م ط ل ل ويؤدي إ ل ى المتعه ممتاز الان ن ت ه بنات ي إ ل ى القسم الثالث وهو عدم التاثير في الحكم هذا اشمله ا ل اقرا المتلفين ما لنا بدال الحرب حيث استدلوا على نقل الضمان ان هم في ذلك مشتركون مشركون ت مش... ا مشركون ا ت ل ك و ا مالا بدال الحرب فلا ضمان عليهم كالحربه المتلف ما لنا فاذا الهرب عندهم اي ان خصومي كما هو عندنا وصف فردي فلا فائده لذكره ل أ ن من نفى الظمان في ا ط ل ا ف المرتد مال المسلم كالحنفيه نافاه وان لم يكن الاتلاف بدار الحرب ومن اثبته كالشافعيه اثبته وان لم يكن الاتلاف بدار الحرب فيلجئ الاعتراض في ذلك للاول من الاقسام ل أ ن المعترض يطالب المستدل ب ت أ ث ي ر كون ا ل ا ت ل ا ف بدار العرب لا بغيرها والضرب, والضرب الثاني ما اي وصف اشتملت عليه الادله له اي ذكره على ا ل أ ص ا ب ف ا ئ د ة ض ر و ر ي ة فكون مؤتمر العدد الاس... في الاستجمار بالاحجار أ ح ج ر عبادة متعذبة ا ل أ لم يتقدمها مع سيدن でも、あなたはマシュートがありません。 والطلب الثالث ما, ذكرت ما ذكرته بقولي اي غير ضروريه او ماله ما عن العصاه فائده غير ضروريه مثل أ ن يقال ا ل ج م ع ة ا ل صلاه ة مفروضه فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالزهري فان قوله مفروضه حشو ن إ ان لم ينتقد اي الباكي منه بشيء إ ذ ن نقل كالفرد في ذلك لكنه ذكر لتقريب الفرد وهو ا ل ج م ع ة من ا ل أ ص ر وهو الزهر في تقويه الشبه بينهما إ ذ ن الفرد بالفرد أ ش ب ه به من و ي ر ه و ك ي ل عدم ا ل ت أ ث ي ر لا يكون قادها فيما له قاد ف ا ئ د ة في ك س م ه ا ولكن ك ي يكون قد ينفي ثاني هاته ل و الماضيه ها ل ك م ه يقول لك ان يكون ي تأثير قد ينفي ن هذا الماضي و ص ف لأنه هو ا ل ه ي ينفي عدم ا ل ت أ ث ي ر في ا ل أ ص ل ب أ ن نقول أ ن ا ل ع ل ة التي اشتمل عليها هذا الوصف ليس هي هذه ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة هي كذا و كذا تمام ب ك ز م عي ا ل آ ن الحكم ب أ ن نبين أ ن هذا الوصف ب ك ز م عي إ ي ش القادح ب أ ن نبين أ ن هذا الوصف الذي ذكره المستدل تمام ليس له ت أ ث ي ر في الحكم ليس له ت أ ث ي ر في إ ي ش ليس له ت أ ث ي ر في الحكم سواء كان له فائده او لم ي ك ن له ف ا ئ د ة المهم ان ه ليس له ت أ ث ي ر في الحكم هذا الوصف الذي ذكره المستند ليس له ت أ ث ي ر في الحكم سواء كان له ف ا ئ د ة او لم ي ك ن له ايش او لم ي ق ن له فائده طيب. نكسم معي. طيب انتبه معي اذن نحن نبين ن ف س ح الصبور الواحد بدنكم يسويه ل يرتبله و الاقليه التي يذكرها على السبونات حتى ي س ل عليها صياغتها ل أ ن ه كما هي في الكتاب ك ذ ا ما بتفهمها وفي ا ل ا خ ت ب ا ر بتتخربها يبدو ن ا أ ص ل مكان فرع ولا فرع مكان امر ابتدؤوا معي ا ل آ ن ر ك ز م ع ي ا ل آ ن ا ل ح ك م ة عدم ا ل ت أ ث ي ر عدم ا ل ت أ ث ي ر <تصفيق> عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحكم ا ل آ ن ا ل س ل ا م على عدم التاثير أ ث ي ر فين؟ عدم ل ت أ في الحكم واحد عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحكم ب أ ن نبين أ ن هذا الوصف لا اثر له في الحكم لا ف ا ئ د ة له في الحكم لا أ ث ر له تمام لا أ ث ر له ا ح س ً لا ت أ ث ي ر له مع كونه لا ف ا ئ د ة م ن ه تمام الثاني هنا ان هذا الوصف أ ي ض ا ً لا ت أ ث ي ر له مع كونه له ف ا ئ د ة إ ي ش ضروريه ل فائدة ضروري ث ل ا ث ة هذا الوصف لا تاثير له مع كونه له ف ا ئ د ة لكنها ليست ن ا ه ي لكنها ليست ضوئيه ب ن ج ل المثال ا ل أ و ل مثال واحد هذا مثال اسمع ا ل م س ت د ي إ ي ش قال ا ل م س ت د ي يجب تمام على المرتب تمام تجشموا تمام تمام لا ض م ا ن ة لا ضمانة على المرتدي تمام ب إ ت ل ا ف ه ب إ ت ل ا ف ه مالنا تمام ف دار الحرب يعني المرتد ق ت ل ف حقنا باهت ق ت ل ف مالنا بدار الحرب ما في عليه ضمانه ع ي لا ضمانه عليه قشتوه و ش ع ه اشتموه على ماذا ه ذ ا ل قياسا على الحرب قياسا على من على الحرب قياسا على الحرب الحرب مين ا ل ا ت ف ا ع إ ذ ا أ ت ل ف مالنا يضرب يضبن. الاسلام ا ا ً يجبها ما ق ب ط ب ع ا ً أ ص ل ا ً ه و مراقب دم ايش العله عند الحنفيه العل ة العلي عند قالوا ايش العله عند ا ل ح ن ف ي ة ل أ ن ه م متسوعين مشركون ي الحرفي مشرك والمرتن م ش ر ي طيب م ش ر ي ك و ن أ ك ل ف و ا لانهم مشركون امام اتلفوا اتلفوا مالا بدار الحرب بدار الحرب هم قالوا العلم ن ذ ل ك ن ا ن نقولهم الان بدار الحرب هذا فاعترض ن عليه فاعترض ن عليه ف ه ا د ن ا قولهم بدار الحرب نمام لا ت أ ث ي ر له في الحكم لا ت أ ث ي ر له في ا ل إ ي ش ا ل م ا له ت أ ث ي ر في الحكم لا عندنا ولا عندهم لماذا ل أ ن المرتد عند الحنفيه لو اكل شخص مرتد أ ك ل ة مال ينال مال الحرب على ضمان ولا ما على ضمان ما على ضمان عندهم يعني ا ذ دار الحرب هذا هل له ت أ ث ي ر في الحكم ل ي ش له ت أ ث ي ر في الحكم إ ذ ا ا ل ع ل ة هنا اذا ن ق د ح ف ي ه ا بعدم ا ل ت أ ث ي ر بعدم ليش هذه علتهم هذا وصف غير مناسب هذا وصف غير مناسب ل أ ن بناء هذا هذا فصل مره هذا وصف ليش مره لا اثر له عندهم نحن عندنا ا ل ع ل ة المجمعين عندهم العله هنا ف الشرق نحن عندنا العله الاتلاف عندنا ينرى لا لان العله الاتلاف وجد من وجد لا يختلف خ ل ا ف الناس من أ ت ل ف يوما عندهم هم لا تمام ل أ ن ه ايش ا ل ش ر ق والشرك غ ا ر ب ن ا بالحرب لانهم ماذا لا ت أ ث ي ر ل ه في الحكم اسمع ن ق ر أ العباره قال والثالث و عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحكم وهو ا م من ث ل ا ث ة احدها أ ي وصف اشتملت عليه العله لا فائده لله بعدم تأثير في ا م ذكرتم ل أ ن ك م ب ث ر ت و م وصفا ً في ا ل ع ل ة لا فائده منهم مثاله قال لا فائده كقولهم اي خصوم من خصوم هؤلاء ا ل ح ن ف ي ة إ ي ش يقولون ا ل ح ن ف ي ة نحن اختلفنا في ا ل ح ن ف ي ة اذا أ ت ل ف ا ل م ؤ م ن هل يضمن المرتد أ و ما يضمن عندهم ما يضمن عندنا على أيش يقولون الحنفين؟ قالوا و ل ح ن ف ي ة ق ا ل ح ن ف ي ة قالوا اسمع قال في المرتدين المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم ب ا ل ك اشعلتهم ا ش خ ا ل و ا ا لعلهم بنفي الضمان يعني لا ي ت ل ا ء م ا ن على ا م ط ل ب ل ا ف ي مالنا ب د ا الحرب قياسا على إيش لا أنهم الحرب اشتدلكم قالوا لانهم تمام قال لان المشركون ر أ ت ل ف و ا مالا بدار الحرب、دمام. فلا ضمان عليهم كالحرب المثلث مالا あっなるほど。 استنجاء و ق س م ع ي ن بثلاثه أ ح ج ا ر قياسا تمام قياسا وين ا ل أ ص ل و ن ا خ ذ من الجماعه غابت بسبع له قياسا تمام تمام قياسا على ا ح ت ب ا ل العدد تمام ت ج م ي ن احسن بدكم تعبير اخر العدد معتبر في الاستنجاء قياسا على اعتباره في رمي الاحداث قياسا على اعتباره في رمي الاحداث ا الاصل ا ن ل ا ص ل اين ا ل ا ل اين ا ل ا ص اين ا ل ا ل ا ي ا ل ا ل اين الاصل اين ا ل ا ص اين ا ل ا ص اين ا ل ا ص ت مرحبا بكم ا ل م ع ت ا م ع ل م ع ع بالاحجار د ة م ت ع ق ة ب ل أ تمام؟ لم يتقدمها م ع عبادة م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ح ج ا ر لم يتقدمها مرحبا ع ع ي د بكم مشاهدتها ء ومشيئه ء خصيناها بأنها, بانها لم يتقدمها معصيه ثلاثه اشياء عباده متعلقه لم يتقدمها عبادة بالاحجار لم يتقدمها معصيه نحن نقول الان هذا لم يتقدمها معصيه ذ ا وصف مرض وصفنا م هذا وصف المرضى لا اعتبار له لكن تعرف ليش ذكره ليش المسلم ي ن نكره المسلمين حتى لا ي ع ت ر ب عليه بالرجم الرجم لعدد ح ج ا ر ه هو م س ل ا ل ر ج م ا ل م ح ص ن ة ر ج ما ل م ما ح ص ن هو يلزم بالحجاره ل ه هل العدد معتبر هل لا بالعدد بحجار معين لا قال ليش ن ا قال لانه تقدمها م ع ص ي حتى يخرج من النقض حتى تسلم عله ت من النقضه المكسور قال اسمع قال و الضرب الثاني أ ي ما أ ي وصف اشتملت عليه ا ل ع ل ة له أ ي ذكره على ا ل أ ص ح ف ا ئ د ة ض ر و ر ي ة كقول معتبر العدد في الاستجمار ب ا ل أ ح ج ا ر ع ب ا د ة م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ح ج ا ر لم يتقدمها م ع ص ي ة فاعتبر فيها العدد ك ا ل ج م ا ل أ ي كرميها أ ي كرمي ا ل ج م ا ل أ ي ن ا ل أ ص ل رمي انتمار أ ي ن الفرع اعتبار العدد في ايش في ا ل أ ح د ا ث في ا ل ا س ت ج ا ء بالاحداث في الاستجمار يعني الاستنجاء بالاحداث اين ا ل ع ل ة ع ب ا د ة م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ح ج ا ر لم يتقدمها م ع ص ي ة قال فقوله لم يتقدمها م ع ص ي ة عديم ا ل ت أ ث ي ر لا أ ث ر له لا عديم ا ل ت أ ث ي ر في حكم ا ل أ ص ل و في حكم الفرع ماله ت أ ث ي ر لا في ا ل أ ص ل و لا في الفرع يعني كونه لم يتقدمها م ع ص ي ما لا اثر لا في الفرع ولا في, الأه ولا في الاصل حتى لو تقدمها معصيه يجوز له السن ب ا ل أ ح د ا ث لكنه مضطر لذكره ليش مضطر لذكره حتى ما ت ن ت ق ض العله حقه قال لئلا ي ن ت ق ض ما علل به لو لم يذكر فيه بماذا بالردم ا ل م ح س ن ف إ ن ه ع ب ا د ة م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ح ج ا ر ولم يعتبر فيها العدل المهم إنه هذا ناخد ناخد. اللي ان هذا ن ا ق ض ن ا ق ض الا هو ا ل آ ن ي ج ع م لك ا ل أ ق س ا م يقول لك تاره المستدل يذكره ولا شيء منه ف ا ئ د وتاره يذكره ل أ ن ه ف ا ئ د ضروري هو ا ت ا بمخرج ثاني وقع في حرج آ خ ر أ ت ا بقيد من اجل ما يقع في النقض وقع في عدم ا ل ت أ ث ي ر أ ت ا بهذا القيد حتى لا يقع في النقض فوقع في عدم ا ل ت أ ث ي ر تمام ط ي ما خرج من شيء وقع في شيء آ خ ر القسم الثالث قال لك يشتمل على وصف له فائده لكنها فائده ة ضرورية ليست ذ ه فائدة ليست ض ر و ر ي ة قال والضرب الثالث قال والضرب الثالث ما ذكرته بقوله أ و غير ضروريه يعني أ و ماله على ا ل أ ص ح ف ا ئ د ة لكن ا ل ف ا ئ د ة غير ض ر و ر ي ة مثل ا ل آ ن ب ن ق و ي القياس القياس مهم تمام ت ك س م هل يفتقد اقامه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة على ابن من ا ل إ م ا م ي ع ن ي ن ا ب ل ا ل إ م ا م يقول لك اقصى أ ق ص ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ص ى ا ق ص ا م ص ى اقصى ا ق ص ي ا ق ي ى ل ع ل ى ا ل ص و اقصى اقصى اقصى اقصى ا ق ص اقصى ا ق ص اقصى اقصى اقصى اقصى اقصى ا ق اقصى ا ق ا يشوز إ ق ا م ة ا ل ج م ع ة بدون إ ذ ن الامه إ قياسا على ماذا قياسا تمام على جواز ي صلاه ة فضل بدون إ ذ ن الامه إ بدون إ ذ ن لا بدون إ ذ ن الامه واحد يصلي ي ص ل ا ة م ف ر و ض ة استاذ ا ل إ م ا م في ج ا م ع ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة كل م ن ه م صلاتنا مفروضه نحن نعترض عليه واعترض عليه ل أ ن ه ا م ف ر و ض ة و ص م و ض ة بدليل ماذا بدليل أ ن ص ل ا ة النفل لا تفتقر الى اذن الدماء ص ل ا ة النبي ما تفتقر إ ل ى إ ذ ن الله ص ن ا ل نعم ي له فائده لكنها ف ا ئ د ة ليست ليست قليلا قال مثل أ ن يقال ا ل ج م ع ة ص ل ا <المفروبطون> ة م ف ر و ض ة فلم يفتقر في إ ق ا م ت ه ا إ ل ى إ ذ ن ا ل إ م ا م تمام اي <أمه> إ م ا م الاعظم كالظهر <هيمام> ي <لعبه> <كال> أ ي ن الاصل الظهر أ ي ن الفرع ا ل ج م ع ة أ ي ن ا ل ع ل ة صلاتنا م ف ر و ض ة كل منهما صلاه م ف ر و ض ة ف إ ن قولهم صلاه م ف ر و ض ة ح ش و ليس له فعل إ ذ لو حذف مما علل به لم ينتقض لو قال صلاه لو كان في الجامعه كل منهما صلاه لا تفتقر ل ا ذ ن ما معنى قال لم ينتقض أ ي الباقي منه بشيء إ ذ النفل ك ا ل ف ر ض في ذلك لكنه ذكره لتقريب ف الفائد ا هنا ايه, هنا؟ إيه هنا؟ لكنه ل ذكر الفرع وهو ا ل ج م ع ة من الاصل وهو الضوء ب ت ق و ي ة الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه ل ف ر ا ي ش به من غيره اشبه به من ايش من غيره تمام اذا هذا نحن بنقدح فيه ان الدعاوى ا انها قياس م ع ن ا أ م ا إ ذ ا ما ادعو ا ن ا ق ي ا س معنا ما في شيء وقيل عدم ا ل ت أ ث ي ر لا يكون قادحا فيما له ف ا ئ د ة من ق ش م ي ه ا قال وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون وليهما يعني وقيل وقيل عدم ا ل ت أ ث ي ر لا يكون قادحا فيما له ف ا ئ د ة أ ي شيء له ف ا ئ د ة ما يكون عدم ا ل ت أ ث ي ر ايش عدم ا ل ت أ ث ي ر قادح المعتمد أ ن ه قادح و إ ن كان له ف ا ئ د ة قال وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون وليهما في ثانيهما يكون ايش يكون, يكون قادح وهو الثاني ل أ ن ا ل ف ا ئ د ة غير ض ر و ر ي ة بينما الثاني الفائده ض ر و ر ي ة والله أ ع ل م ه ن ا ب نقف على القسم الرابع وهو عدم التاثير في الفرق, عدم التأثير في الفرق مرحبا المثال الثاني ا ل مرحبا ث الثاني المثال ا ل المثال قد تكون أ م ث ل ا ك ا مصنوعه مرحبا ع ن ي أ ن ت لابد تعرف ان الاعتراض انا ما بين د ل ي ل آ خ ر أ ن ا مقصودي في الاعتراض هدم دليله المشرد فقط لا تقولي ه ذ وصف آ خ ر صحيح إ ن م ا ا ل م ع ا ر ض ة هناك يذكر وصف آ خ ر ما انا أ ن ا مقصود ي هذا م ل ن ل ي المستدل انت تقول إ ن قياسك هذا قياس معنى م ا أ ر ى أ ن ه في وجه معنى ل أ ن هذا عدم ت أ ث ي ر هذا الوصف ب ا ل ا ش في الحكم ليس له ت أ ث ي ر في الحكم المقصود المعترض هو هذا ما جعله المستدل ا ل ع ل ة فقط لا إ ف م ا شيء جديد حتى تقولي ما هو ا ل ا ص أ ص ل ص ح ي ح طيب كم في الساعه ة باقي فعليها الان ع م يحني الان ركز معي إ ذ ا لم يبين ا ل آ ن هو ا ل آ ن نحن القادح في هذه ا ل ث ل ا ث ة كلها عدم ت أ ث ي ر الوصف الذي ادعاه وصفا مناسبا أ ث ب ت ن ا انه ليس مؤثرا للحكم فعليها ل آ ن إ ذ ا يريد يجيب يبين ا ل ت أ ث ي ر الا ما بين ا ل ت أ ث ي ر يسقط الاستدلال ا ل آ ن في هذه الصور الثلاث بينا أ ن هذا الوصف ليس مؤثرا ً في الحكم بالغايه بعضه ل بعضه هذا ليس مؤثرا ً للحكم ليس, ليس له ت أ ث ي ر ليس له تأثير الان, الآن هذا حقل القادر عدم ا ل ت أ ث ي ر ايش حقل القادر يسوع ا ل م ن عدم التاثير الان عدم ا ل ت أ ث ي ر في الحكم يعني عدم ا ل ت أ ث ي ر لا في حكم ا ل أ ص ل من باب اولى في حكم الفرع ا ل آ ن ماذا عليه عليه ا ل آ ن انه يبين وجه ا ل ت أ ث ي ر إ ذ ا ما بين وجه ا ل ت أ ث ي ر سيسقط ا س ت د ل ا ل أستوبو الله اعلم و أ ح س ن